واذا ذكر الله وحده ش س م ع ز ت قلوب الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون